سورة يوسف مكية من مقاصد السورة الاعتبار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينهم وحسن عاقبتهم التفسير تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية سورة البقرة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 ورايت الشمس والقمر رايت كل أولئك لي فكانت هذه الرؤيا عاجله بشرى ليوسف عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تذكر رؤياك لاخوتك فيفهموها ويحسدوك فيدبر لك مكيده حسدا منهم إن الشيطان للانسان عدو واضح العداوه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك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 يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف وإنا لنشفقون عليه نرعاه مما يضره ونحن نصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما فما الذي يمنعك من إرساله معنا أرسله معنا غدي يرتع ويلعب وإنا له لحافظون اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح وإنا له لحافظون من كل أذن يصيبه قال لا ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف ان يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال يعقوب لأبنائه إني ليحزنني ذهبكم به لأني لا أصبر على فراقه واخاف عليه من أن يأكله الذئب وأنتم لهون عنه بالرتع واللعب قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لأبيهم لئن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة إن في هذه الحال لا خير فينا فنحن خاسرون إذ لم نمنعه من الذئب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 وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من يوسف عليه السلام فعل الفحشة وغلقت الأبواب إمعانا في الخلوة وقالت له هلما وتعال إلي فقال يوسف اعتصم بالله مما دعوتني إليه إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده فلن أخونه فإن خنته كنت ظالما إنه لا يفوز الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشه وخطر على نفسه هو ذلك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 قالت امراه العزيز للعزيز محتالة ليس عقاب من قصد بزوجتك يا عزيز فعل الفاحشة إلا السجن أو ان يعذب عذابا موجعا قال هي راودتني عن نفسي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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدَّمِ الدُّبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ فَلَمَّا شَاهَدَ الْعَزِيزُ أَنَّ قَمِيصَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شُقَّ مِنْ خَلْفِهِ تَحَقَّقَ صِدْقُ يُوسُفَ وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْقَدْفَ الَّذِي قَدَفْتِهِ بِهِ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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ فَلَمَّا سَمِعَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ إِنْكَارَهُنَّ عَلَيْهَا وَغِيبَهُنَّ إِيَّاهَا بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنها وهيأت لهن محلا فيه فراش ووسائد واعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام وقالت ليوسف عليه السلام أخرج عليهم فلما نظرن إليه أعظمه واندهشن لحسنه وانبهرن بجماله وجرحن ايديهن من شدة الانبهار به بالسكاكين المعدة لقطع الطعام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 ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما اصابهن هذا هو الفتى الذي عيرتنني بسبب حبه ولقد طلبته واحتلت لإغوائه فامتنع ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا لا يدخلن السجن ولا يكونن من الأذلاء قال رب السجن وأحب الي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال يوسف عليه السلام داعيا الرب يا رب.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 فاجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة انه سبحانه وتعالى السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داعي العليم بحاله وحال غيره ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآيات لا يسجننه حتى حين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 وقال الاخر إني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين فسجنه ودخل معه غلامان في السجن قال احد الغلامين ليوسف إني رأيت في المنام أني أعصر العنب ليصير خمرا وقال الثاني إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور منه أخبرنا يا يوسف بتفسير ما رأينا إنا نراك من أهل الإحسان قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي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 لا من الكهانه ولا من التنجيم اني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره كافرون واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء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 لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم أمر الله سبحانه أن توحدوه بالعبادة ونهى أن تشركوا معه غيره ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي وجاج فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ولذلك يشركون بالله فيعبدون بعض مخلوقاته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 وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان, فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال يوسف للذي ظن أنه ناجم منهما وهو ساق الملك فاذكر قصتي وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن فانسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الملك إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزلات ورأيت سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات يا أيها السادة والأشراف اخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا قالوا أضواث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قالوا رؤياك أخلط أحلام وما كان كذلك فلا تأويل له ولسنا عالمين بتأويل الأحلام المختلطة وقال الذين نجا منهما وادكر بعد امه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون فلما وصل الناجي الى يوسف قال له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 ثم يجيء بعد تلك السنين المجدبة عام تنزل فيه الأمطار وتنبت الزروع ويعصر فيه الناس ما يحتاج للعصر كالعنب والزيتون والقصب وقال الملك توني بي.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 قالت امراه العزيز الان حصل حص الحق انا راوت عن نفسه وانه لمن الصادقين قال الملك مخاطبا النسوه ما شان كنا حين طلبتن يوسف بحيله ليعمل الفاحشه مع كن قالت النسوه جوابا للملك حاشا لله ان يكون يوسف متهمه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 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين قالت امرأة العزيز ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي روته وأنه صادق أني لم أفتر عليه في غيابه فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ووصلت امرأة العزيز كلامها قائلة وَمَا أُنزِّهُ نَفْسِي عَنْ إِرَادَةِ السُوءَ وما أردت بذلك تذكية نفسي لأن شأن النفس البشرية كثرة الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها عنه إلا من رحمه الله من النفوس فعصمها من الأمر بالسوء إن ربي غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ وَقَالَ الْمَلِكُ لِعَوَانِهِ لَمَّا تَبَيَّنَ بَرَاءَةُ يُوسُفَ وَعِلْمُهَا جِئُونِي بِهِ أَجْعَلْهُ خَالِفًا لِنَفْسِي فَجَاءُوهُ بِهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَتَبَيَّنَ لَهُ عِلْمُهُ وَعَقْلُهُ قَالَ لَهُ إِنَّكَ يَا يُوسُفُ قَدْ صِرْتَ الْيَوْمَ عِنْدَنَا صَاحِبَ مَكَانَةٍ وَجَاهٍ قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال يوسف للملك ولني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بما أتولاه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين هو كما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن مننا عليه بالتمكين له في مصر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 للذين امنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال اوامره واجتناب نواهيه وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وقدما اخوه يوسف الى ارض مصر ببضاعه لهم فدخلوا عليه فعرف انهم اخوته ولم يعرفوا انه اخوهم لطول المدة وتغير هيئته لانه كان صبيا حين رموه في البئر ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون انني اوفي الكيل وانا خير المنزلين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 قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال لهم أبوهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق يوسف من قبل فقد أمنتكم عليه وتعهدتم بحفظه ولم تفوا بما تعهدتم به فلثقة عندي بتعهدكم بحفظه وإنما ثقتي بالله فهو خير الحافظين لمن أراد حفظه وأرحم الراحمين بمن أراد رحمته ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي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 قال لهم أبوهم لن ابعثه معكم حتى تؤتوني عهد الله مؤكدا أن تردوه إلي إلا إن أحاطها لاكن بكم جميعا ولم يبق منكم أحدا ولم تقدروا على دفعه ولا الرجوع فلما أعطوه عهد الله المؤكد على ذلك قال الله شهيد على ما نقول فتكفين شهادته.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 وعليه فليتوكل المتوكلون وقال لهم أبوهم موصيا إياهم لا تدخلوا مصر من باب واحد مجتمعين لكن ادخلوا من أبواب متفرقه فذلك أسلم من أن يعمكم أحد بضرر إن أراده بكم ولا أقول لكم ذلك لأدفع عنكم ضررا أراده الله بكم ولا لاجلب لكم نفع لم يرده الله فالقضاء ليس إلا قضاء الله والأمر ليس إلا أمره عليه وحده توكلت في كل أموري وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في أمورهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء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 نادى مناد في إسرهم يا أصحاب الإبل المحملة بالميره إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قال إخوة يوسف وأقبلوا على المنادي في إثلهم ومن معه من أصحابه ماذا ضاع منكم حتى تتهمون بالسرقة قال المنادي ومن معه من أصحابه لإخوة يوسف ضاع منا الصاع الملك الذي يكيل به ولمن جاء بالصاع الملك قبل التفتيش جعل وهو حمل جمل وأنا ضامن له ذلك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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنال ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 إنا نراك من المحسنين قال إخوة يوسف ليوسف أيها العزيز إن له والدا شيخا طاعنا في السن يحبه كثيرا فأنسك أحدنا بدلا منه إنا نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا فأحسن إلينا بذلك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 لا يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما يئسوا من إجابة يوسف لطلبهم انفردوا عن الناس للتشاور قال اخوهم الكبير أذكركم أن اباكم قد أخذ عليكم عهد الله مؤكدا على أن تردوا إليه ابنه إلا ان يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه ومن قبل ذلك قد فردتم في يوسف ولم تفوا بعهدكم لأبيكم فيه فلن أترك أرض مصر حتى يسمح لأبي بالرجوع إليه أو يقضي الله لي بأخذ أخي والله خير القاضين فهو يقضي بالحق والعدل يرجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وقال الاخ الكبير عودوا الى ابيكم فقولوا له إن ابنك سرق فاسترقه عزيز مصر عقوبة له على سرقته وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاعي يخرج من وعائه وما كان لنا علم بأنه يسرق ولو علمنا ذلك ما عهدناك على رده واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها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 لا شكوى فيه إلا إلى الله أعسى الله أن يعيدهم الي جميعا ليوسف وشقيقه وأخاهم الكبير إنه سبحانه هو العليم بحالي الحكيم في تدبيره لأمري وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وابتعد معرضا عنهم وقال يا شدة حزني على يوسف وصار سواد عينيه بياضا من كثرة ما بكى عليه فهو مملوء حزنا وهما يكتم حزنه عن الناس قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال إخوة يوسف لابيهم تالله لا تزال يا أبانا تذكر يوسف وتتفجع عليه حتى يشتد بك المرض أو تهلك فعلا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال لهم أبوهم ما أشكو ما اصابني من الهم والحزن إلا إلى الله وحده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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا اسْتَنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَنْفِلْ الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إن الله يجزي المتصدقين فامتثلوا أمر أبيهم وذهبوا بحثا عن يوسف وأخيه فلما دخلوا على يوسف قالوا له اصابتنا الشدة والفقر وأتينا ببضاعة حقيرة زهيدة فكلنا كيلا وفيا كما كنت تكيل لنا من قبل وتصدق علينا بزيادة على ذلك أو بالتغاضي عن بضاعتنا الحقيره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 وقالوا أإنك أنت يوسف قال لهم يوسف نعم أنا يوسف وهذا الذي ترون معي أخي الشقيق قد تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه وبرفع القدر إنه من يتقي الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصبر على البلاء فإن عمله من الإحسان والله لا يضيع أجر المحسنين بل يحفظه لهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال له إخوته معتدرين عما صنعوا به تالله لقد فضلك الله علينا بما أعطاك صفات الكمال ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين قال لا تثريب عليكم اليوم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 اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ساعطهم قميصه لما اعلموه بما ال اليه بصر أبيه وقال اذهبوا بقميصي هذا فطرحوه على وجه ابي يعود له بصره واحضروا الي اهليكم كلهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما خرجت القافلة منطلقة من مصر وفرقت العامر منها قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ولمن عنده في أرضه إني لأشم لا رائحة يوسف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 فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُخْبِرُ بِمَا يَسُرُّ يَعْقُوبُ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 سوف أطلب لكم المغفرة من ربي إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه ابويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله امنين وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر فلما دخلوا عليه ضم اليه اباه وامه وقال لاخوته واهلهم ادخلوا مصر بمشيئه الله امنين لا يصيبكم فيها اذى ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا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 وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه وحياه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود وكان سجود تشريف لا عباده تحقيقا لأمر الله كما في الرؤيا لذا قال يوسف عليه السلام لأبيه هذه التحية بالسجود لي منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل وقفصتها عليك قد صيرها ربي حقا بوقوعها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 إن هو إلا ذكر للعالمين ولو عقلوا لآمنوا بك لأنك لم تطلب منهم أيها الرسول على القرآن ولا على ما تدعوهم إليه ثوابا فليس القرآن إلا تذكيرا لجميع الناس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 افلا تعقلون وما بعثنا من قبلك ايها الرسول الا رجالا من البشر لا ملائكه نوحي اليهم كما اوحينا اليك من اهل المدن لا من اهل البوادي فكذبتهم اممهم فاهلكناها افلم يسر هؤلاء المكذبون بك في الارض فيتاملوا كيف كانت نهايه المكذبين من قبلهم فيعتبروا بهم وما في الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا، فلا تعقلون أن ذلك خير فتتقوا الله بامتثال أوامره وأعظمها الإيمان وباجتناب نواهيه وأكبرها الشرك بالله. حتى إذا استأثروا الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا.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 وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين وإن جاء المؤمنين جاء نصرنا لرسلنا وندي الرسل والمؤمنون من الهلاك الواقع على المكذبين ولا يرد عذابنا عن القوم المجرمين عندما ننزله بهم كان في قصصهم عبرة لأولي